وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 انهو من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم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 إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية